猪狩おー اعبدني واقيم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى الا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى وَأَوْشَو بِهَا عَلَى الغَنَمِ وَلِيَفِيَنَا مَا أَلْفُ صَرَا قَالَ الْقِنَا يَا مُوسَى فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَتَسَع قَالَ خُذْهَا وَلا بدك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك فليمضي اليمم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو لك وأبطيت عليك محبة مني ويتسنع على عليني إذ تمشي فتكون فتقول هل أدلكم على من يكفر فرجعناك إلى أمك كيف قرع فَخَزَنَ وَقَدَتْ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الرَّبِّ وَبَتَنَ مَا تَخْفُونَ وَقَدَتْ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الرَّبِّ وَبَتَنَ مَا قَدَرٍ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنياهي ذكري اذهبا إلى فدعون إنه طبا فقولا له قولا فكيلا لعنه يتذكر أو يخشى ورغيناه آياتنا كلما فكذب وعبا قال من أرضنا بسحرك يا مثلي فاجعل بيننا فيسحيتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرهم نجوة قالوا إن هذا لساحران يريدان يخرجاكم من أرضكم كم المزنان فأجمعوا كيدكم ثم أنصتوا وقد أفلح اليوم من استعلا. قلنا لا تقل انك انت الاعلى وانت في يمينك تلقى ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يقبح الساحر حيث اتى فالقي السمعه سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى قال الم تؤلموا قبل ان إنه لك الذي رغب عليكم أيديكم وأرجلكم من خلاله ولا, أصلبنكم ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبطى. قال انا من تلوط بدل الانا لكم ان هناك منكم الذي علمكم السحر بل قطعن ايديكم ورجلكم من خلال اشتركوا Oh, جئناكم من عدوكم ووعدناكم جانب طور الأيمن ووعدناكم الطور عليكم البن يا بني من عدوكم ووعدناكم جانب كم المن والسلوى كلهم رزقناكم ولا تضعفنه ولا تضعفنه عليكم غضب وما يحل عليه غضب فقد قد فتنا قومك من بعدك ورضا لهم السامري فرجى موسى إلى قومه غضبان قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا عليكم أم أردتم عليكم من ربكم أم أردتم عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدين قالوا ما أخلفنا موعدك في ملكنا ولكننا حمدنا وزارا من زينة القوم فكذلك لهم جسدا له خوار وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك له وَلَا لهم ضررا ولا نفعا ولقد قال لهم ما أقول وَإِنَّ ربكم أمري. قال يا ابن أمّ لا تأخذ برحيتي ولا برقصي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني سراقي خشيت أن بين بين ولم ترق قولين قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقضدت قبضة من أثر الرسول فقضدت قبضة من أثر الرسول فنبثتها وكذلك سولتني نفسي قال فالبب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساس وإن لك تخلفات والله الى الذي لنحرق من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وثرا قالدين في وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفق في الصور ونحشر المجمين يومئذ زرقا إذ خرفتون بينهم إلا مرتم إلا عشرا نحن أعلم يقول أمسلهم طريقة إلا نفتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ فتعالى الله ملك حق ولا تعجل من قرآن من قبل أن من قبل فنسي ولم وإذ قلنا سجدوا إلا إبني سأبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجه فلا يخرجنكما من الجنة فتشطى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تحرى وأنك لا تطلع فيها ولا تطحى فوسوس لَهُمَا الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ يَهْدِيكَ على الشَّجَرَةِ الخلد قَالَ يَا آدَمُ هَلْ يَهْدِيكَ إِلَى الشَّجَرَةِ الْخُلْدِ One I'll see أشد وأبقى أفلم يهدنهم كما أكنا قبلهم من القرون من يمشون في إن في ذلك آيات لأولئها ولولا كلمة سبقت ربك لكاذا لساما يا ربي وسبحي بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح واطوفا منها لعل ترضى ولا تتمنع عني عليك الا ما تتمنع مني سوءا منهم ولا تتمنع عني عليك الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنكتنهم فيه ورز ربك خير وأبقى وقمر أهلك بالصلاة واصطد عليها لا نسألك رفقا منه نرزهك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يهدينا لآيتي بينت ما يصر في القول ولو أننا أنكنا بعذاب ولو أننا بعذاب من, من قريه لقالوا, لقالوا ربنا لنا فنتبع, فنتبع آياتك من قبلنا لفضيله الدكتور